ولا تديننا قلوب الموده الذين امنوا الذين قالوا انما الناس تختلف هنا بتفرق بين اليهود وبين وبين النصارى مثل هذه الايه عن جهل وعدم مين عن جهل وعدم وما معناهما سواء وبعث النبي ان الله جل وعلا جعلهم سواء فكل منهم الدع ال البلوه وكل منهم ادعى ان ايضا بالشرك و قد في كل ما اورهم الله به وحرفوا الكلام عن المواضيع اللام الاولى للقسم يعني والله أشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود لا قوم حزذ حسدوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء وجحدوا برسالات الأنبياء فكأنه قال يا محمد اعلم والله أن أعدى أعدائك وأعدى أعداء الإسلام هم لهود ومن يعبد الأصنام وال والأوثان أهلا وهنا قدم اليهود لزيادة الاعتناء بأن اليهود هم أعظم من يعادي الإسلام وهم أشد الناس عداوة لأهل الدين فاليهود وعبدت الأصنام الأرثان أشد الناس عداوة لأهل الإيمان قال وَلَتَرِدَنْ أَقْرَوْهُمْ مَوَدَّةً لِلْمُؤْنِينَ هم قال الذين قالوا ان نصارى يقصد ذلك نصارى الحبشة ليس كل النصارى فقط لان النجاشي لما سمع ذلك فسارع النجاشي في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس بين عيسى عليه السلام وين محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقول إلا هذا الخط بل وآمن رضي الله عنه ويبدو الله عنكم لكم جدا على تأخيري قال ابن عباس نزلت هذه الآيات للنجاشي وأصحاب النجاشي صار الحبشة يعني هذا من باب العموم الذي أرد به الخصوص كان النجاشي ملك الحبشة نصرانيا فأسلم هو أصحاب وذلك حينها جعل المسلمون إلى أرض الحبشة فلما سمع الأحبار والرهبان آيات القرآن التي نزلت فعلا للنفس السلام في شأن مريم وعيسى عليه وسلم بكوا جميعا بكوا من خشية الله إيمانا بكتاب الله ذلك وعلى ولذلك قال سبحانه ذلك بأن منهم قصيسين ورغبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفريد من الدم لما عرفوا من الحق أي ذلك لأن في علماء وعباد على دين عيسى عليه السلام الذي هو غير محرف على الدين الصحيح ليس عليه السلام لذلك لما سمعوا الآيات بكوا اختلت لحاهم و و وقالوا ليس بين عيسى عليه السلام وبين تقول الا مثل هذا الخط ولذلك قال الله جل في علاه بان منهم قصصين وربانه وانهم لا يستكبرون لا تستنكفون عن, عن الحق لا تستنكفون عن, عن الحق ولأن عيسى عليه السلام قد بشر من النبي صلى عليه وسلم وكما قلنا الإنجيل الذي يحوي هذه البشارة هو هو إنجيل برنابة إنجيل برنابا يحوي هذه الرسالة التي فيها البشارة من نبي محمد صلى الله عليه وسلم إزاكم الله ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأنهم لا تكبرون عن الحق وإذا سمعوا آيات الله دل فعلا قالوا, قالوا هذا, هذا هو الحق صدق الله وصدق رسوله وأمنوا وترى عينهم تمتلئ بالدمع وتفيضوا مما علموا من الحق وعلموا أن هذا الدين هو دين الحق أن هذا رسوله رسول الخاتم الذي قد بشر به النبي عيسى عليه السلام يقولون ربنا أمن فاكتبنا مع الشهدين أي يقولون ربنا صدقنا بنبيك الذي جاءت أوصافه في التوراة والإنجيل وبكتابك الذي نزل عليه وهو القرآن فاكتبنا مع هذه الأمة والمعنى اكتبنا مع زمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتمسك بهذه الآية بعد من بعض من لعلم له وأنه يقول الأخوة في الوطن وأن الله مضحه في كتابنا هذا لأنهم قالوا لما سمعوا الحق وأنهم لما سمعوا الحق انقاضوا له وما استكبروا كما قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدالله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا لذلك قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع أن يدخلنا ربنا مع القوم, الصالحي أو مع القوم الصالحين والله على وصفهم وصفا دقيقا وهو يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول لطلع عينهم تفردوا من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هذا وصف النصارى الذين مدحهم الله جلال فعلا في, في كتابي وهذا ظاهر جدا أنه من باب العام الذي يراد به الخصوص ليس أحد فيه نفس هذا الوصف إلا جزاكم الله ما في أحد له هذا الوصف إلا من آمن بالنبي محمد بعدما سمع القرآن دي عليه علي وهذا ما كان إلا من ملك الحبشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخوكم أصحم قد مات ورفع سريله الله رجل في علاه وصلى النبي صلى الله عليه لكن تلبيس الانات على الناس ثم التفريق بعد ذلك بين اليهود والنصارى هذا تفريق بين بين من سوى الله جل وعلا تفريق بين المتماثلين وهذا لا يرضي الله جل وعلا ولا بد ان نفهم الوصف الذي جاء في الشرع حتى نفهم المراد بالايات فهل ترى هل ترى انهم لان النصارى يحبون المسلمين لهذه الدرجه ويتمنون لهم التوفيق والخير هم أصلا يأكيدون الأهل الإسلام ويفعلون ما يفعلون عداوة مع أهل الإسلام المسألة تظاهرة جدا ولكننا نعمي على أنفسنا وهذه المشكلة كما قلت ليست المسألة في الجهل لكن المسألة في الهواء يعني ليست في الجهل ولكن المسألة في الهواء والهواء ما أحد يستطيع أن يرده ولا أحد يستطيع يعني أن يعني, يعني أن يعالجه إلا بتمام الإلقية تمام الإلقيته تمام الإسلام وتمام الإلقية وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وكلهم يقولون وهل هناك ما لا يمنعنا من الإمام بعدما علمنا الحق وأسدنا عن, عن اتباع هذا النبي بعدما أتى بالآيات التي أثبتت صدق رسولنا وأن هذه كلها ما خرجت إلا من مشكات من مشكات وحدة علم ذلك وقد آمنوا بالله تعالى ووحدوه سبحانه وتعالى فلا واتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا ملك الحبشة كان خائفا يتألب عليه النصارى جميعا أو يقتلوا ولذلك أسلم متخفيا ودعوا الله تعالى فلا أن يجعله الله في زمرة الصالحين من أمة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وهما جاء الرد سريعا والإجابة سريعا ولتعلم أن الله تعالى يحب من عباده من أن من أسرع إليه أسرع الله إليه فمن الله من آتى الله جل في علاه يمشي أتلقاه الله من بعيد ومن أتاه يمشي أتاه هرولة قال, قال, قال, قال من تقرب إليه شبر تقربت إليه زراعا ومن تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فانظر إلى الفاء التعقبية على السرعة فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فاتبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اعطاهم الله منحهم جزاءهم على ايمانهم وصدقهم واخلاصهم الجنه والخلود في الجنه في جنات النهر فيما يعد صدقا عند ملك مقتدر جزاء مفاقا واجرا واجر انتبهوا على ما قد أسرع في الإيمان هم ايضا وسحرت في العون لما راوا الحق وعلموا ان الحق من الله جل وعلا ما تكبروا وهنا يبين لك القران ان اسوا ما يمكن ان يكون فيه الانسان اتباع الهوى والكبر امران عظيمان يصدان عن سبيل الله جل وعلا امران عظيمان يصدان عن سبيل الله جل وعلا ويهدمان شجره الايمان في قلب الانسان الهوى والكبر قال أن يسلم لا يقل جل من كان في قلبه يتقال ذرة من كبر لذلك قال الله تعالى الكبر وردائي والعظمة إزاري فمن نزعني عذرته ولا أبادئ وعندك الأمر الجلل في هذا الباب الهوى الهوى أيضا يصد عن سبيل الله جل في علا انظر كيف قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ما في كبر لا يستكبرون على ربهم جل في علا <تصفيق> لا يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر اليه جميعا وايضا الهوى الهوى مانع من الانقياد والاتباع كل من من اتبع هواه فانه في في نار تلطا قال الله تعالى افرايت من اتخذ الههوهوا فأنت تكون عليه وكيلة قال النبي صلى الله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الإسناد في إضافة لكن المعنى المعنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به فالمساءة مساءة الإيمان مساءة انقياد القلوب قبل انقياد الأبدان فلما صدقوا في الانقياد وفي الاستسلام ولما عرفوا الحق دمعت عيونهم ورقت قلوبهم لهذا الحق صدقوا به وطمعوا أن يكونوا مع هؤلاء مع زمرة هؤلاء الذين منى الله عليهم بهذا الخير فالفأل التعقبية أي الله تعالى استجاب سريعا لدعائهم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين مقابلة الإحسان بالإحسان قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا؟ إلا ومن وما هدى وأمهل من خالفها عليكم السلام وبركاته طبعا مات الكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهرها بجلاء حين قال لما قال له يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فما الكبر قال النبي لا ليس هذا من الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني يعني دفع الحق والنظر للناس بعلو ازدراء الناس وانظروا هنا القرآن الثاني قال والذين كفروا وكذابوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم عندما ذكر الموحدين وذكر ثواب الموحدين ذكر الكافرين وذكر عقاب الكافرين والذين كفروا وكذابوا لن تجد كفرا إلا مكذبا <تصفيق> لا يقال بأن مادة الكف هو التكذيب يعني لا يحصل فيه لكن لن تجد كثيرا إلا, إلا مكذبا لن تجد كثيرا إلا, إلا مكذبا وما تجد, وما تجد مكذبا إلا متكبرا من قاد ما استسلم الهوى شمخ بأنفي وأخذ بالرفعة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وهذه فيها دلال لأنه ما عذبهم إلا بعد ما أتتهم الآيات وهذا عضل الله جلاله فعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وكان الله ليضل قاما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فهم جحدوا وحدانية الله جلاله فعلا وكذبوا بالقرآن وانكروا نموة محمد صلى الله عليه وسلم والحقيقة أنهم لم يمنوا بأي نبي المسألة أنهم قدموا أنفسهم على كل شيء وقالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالة ونأتي قول أولئك أصحاب الجحيم للمصحبة لطول الملازمة لأنه أبد الآبدين ولا تفنى النار بحال من الأحوال نعوذ بالله من الخزن ونسأل الله للأفلاح أن يختم لنا ولكم بالصالحات يا ايها الذين امنوا امنوا نداء و قلنا دائما لتذكر وتذكر جميعا ما قال ابن مسعود ارعها سمك لان نداء الله للفعلاء اولا اولا التشريف ثانيا بين ان الذي ساءت بعده تحقيقا كل ما تحقق في المكلف دل على دل على ايمانه دل على ايمانه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما الله لكم ولا تعتذ يعني ليس من الإيمان أن تحرموا ما أحلى الله لكم هذا من فعل الكافرين الجهدين من فعل المحرفين لكتاب رب العالمين عندما دخل علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يزاكم الله خليم. فقالوا ما عبدناهم من دون الله جل فعله يعني ما سجدنا ما صلينا لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا قد أحل لكم الحرامة وحرموا عليكم الحلالة فاتبعتمهم قلم قال تلك عبادته تمثلوا بالربوية فأقررتم ذلك قضعتم أنفسكم وإياهم لذلك قال يا معشر من آمن بلسانه وقلبه ووافق الظاهر الباطل لا تحرموا على أنفسكم ما لذى وطبع من المآكل والمشارك لذلك التصوف الذي فيه التنطع تصوف مذموم رأيت لما قالوا أنا لا أتزوج النساء فنهى النساء مع التبتل في الإسلام ذمه ذمه ولذلك قال ما صامى من صامى الأبد وقال النساء الله سلم قال قولا فصلا قال أنا أقوم وأفطر أنا أقوم وأنا مقصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سناتي فليس مني على أن التعبد ليس على الهوى ولا الزوق ولا الوجد التعبد على قال الله قال رسوله وما آتاكم رسول فأخذوه من عنه فانتهوا أنتم عباد لمن لله طيب إذن لن تعبدوا الله إلا بما أراد الله لا بهواكم كيف تكونوا مربوبين الرب هو الذي يأمر وأنتم الذين تقولون سمعنا وأطعنا ولذلك قلنا كل مبتدع متشبع من لوازم يعني مفاسد البدع أنه يشارك الربوبية ينازع ربوبية الله جلال فعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي لا تحرموا ما أحله الله جلال فعلا ولا تمنعوها من الاستمتاع بما أحله الله لكم من ملذة وطابة وتشتهون من الطعام والشراب أي لاوندك ايضا من النساء ولا تتجاوز الحدود التي اباح الله جل في علاه لا تحرم ما حل الله ولا أيضا تحل ما ما حرم الله جل في علاه هذا فيه التجاوز والتعدي والتجاوز والتعدي لا يحبه الله جل في علاه ليتها حدثني قلب الرب لو كانوا صادقي صادقين القلب لنقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اصحاب هواه فإن الله لا يحب المعتدين قد جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوم من الناس وذكرهم بوصف القيامة وخوافهم فاجتمع عشر من الصحابة في بيت عصمان بن نضعون واتفق على أن يصوم النهار ويقوم الليلة ولا أكل اللحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما, أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني اصوم افطر واقوم والانامت زوج النساء فمرغ عن سنتي فليس فليس مننا في التراث الا نفر حديث الصحيحين في التراث الا نفر لما سالوا عن ان عباده النبي السلام وكانهم تقالوها عليكم السلام ورحمه وبركاته وكانهم تقالوها لكن لكنهم لما اجتهدوا وكانت النيه طيبه صحح ألهم من السلام المصار وهؤلاء ينصعون ينقادون لكن الآن أنت راهوا يبتدعون في دين الله جل فعلا ثم يقولون ليس البدع إنما هي إنما هي عادة إنما هي وهؤلاء الذين يترسمون خطى البدبغاوات يفعلون ذلك ويبتدعون في دين الله جل فعلا ثم ينحرفون عقديا بسبب هذه البدع وينحرفون عقديا ويستدون أكثر مما يسلحون فيضيعون الطرق الصحيحة على الناس التي بها من سلكها ذهب إلى ربه جل, جل في علاه قال تعالى واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اي واكلوا مما احل الله لكم وطاب من انواع المآكل والمشارب واستمتعوا بجميع المباح الذي رزقكم الله اياه سبحانه جل, جل في علا فلا تحرموا ما حل الله لكم من كسب الحلال ومن ومن طيب المأكل والمشرب أن يكون طيبا لأنه ضر على حرم الخبائث وأيضا أن يكون من كسب الحلال حفظكم ربي رب أحسن الله رب يرضى عنكم ولذلك قال الله تعالى لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان أي لا يخذكم الله بما سابق اللسان تعالى والله كل والله والأم كثيرا ما تقول للولد والله لا أفعلنا كذا والله لا, لا أتيننا بكذا هذا كل من ببلغ اليمين <تصفيق> لا تنعقد يمين غير, غير منعقدة عندما ترى الرجل يسارع عندما تقول في لك بلا والله لا والله فهذا ليس ليس قصدا انعقاد اليمين لكنه درج على اللسان في هذا الباب والله لا يؤاخذ في هذا في هذا اللغو اليمين ليس عليه كفاره ولا احنا صاحبه والله تعالى ياخذ باليمين اذا عقدها عقدها صاحبها من القلب لا يؤاخذكم الله باللغو في امريكا هناك وياخذ بما عقدتم يعني عزمتم بالطلب عليهم يأخذكم بما, بما عقدتم وأقسمتم عليه مع النية تريدون به اليمين فإن حنثا ولم يبر فعليه الكفار والكفارة هذا صحيح صح صح صح فكفارته إطعم عشرة مساكين من أوسط من الطعام أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو, أو, أو هنا للتخيص وهذه أيضا ترى أن اليمين فيه تخيص وترتيب عليكم السلام ورحمه الله تبارك فيه تاخير وفيه, وفيه ترتيب فاذا حلفتم لم تبر عندما عندما تقسم ولم تبر فانت عليك واحدة من ثلاثه اطعام ان ان أو اطعام المساكين تحرير رقبه في زماننا ما في تحرير رقبه مخير بين اطعام المساكين او او كسوه عشره مساكين ثم يأتي, يأتي الترتيب فمن لم يجد المعنى فمن لم يجد إطعام لم يجد نفقة الإطعام أو الكسوة فعليه عليه بالصيام فمن, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك فرقوا أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك وبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون هنا فمن ناد شيء من من من اساس امور الادق او الكسوى او الاطعام ل لضعف مال عنده أو عجز فان عليه ان يصوم ثلاث أيام وسات ايام نادجه قراءه هي قراءه شاذة صراحه قراءه تفسيريه تعطى لابن مسعود فصيام ثلاث ايام متتابعات متتابعه وهذا ليس بواجب هو نقول هو مستحب له كمان لكن ليس بواجب <تصفيق> أي فمن لم يجد شيئا من, من هذه وعجز عن ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام وهذه كفارة اليمين وثلاثة أيام ليس شرطا ثلاثة أيام متتابعة على خاطر المسعود كما قلنا أن خاطر المسعود رأى شاذدة ولذلك الله تعالى احفظوا أيمانكم أيها المؤمنون توقيرا وتعظيما لربكم أنت لما تجدوا في كل شيء يقول لا والله العظيم ورب السماوات العلى وهو يقسم كثيرا كأنه, كانه لا لا يذهب التوقير والتعظيم ولذلك قال الله تعالى واحفظوا ايمنكم ولذلك تريدنا في الحديث دائما نقول لك لما تاتي شيء على على حديث فرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم من غير أن يستقسم وهو, الذي وهو أسرع الناس في تطبيقه الله تعالى واحفظوا أيمانكم إذن هو سيقسم على الأمر جلل هناك أمر جلل هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على, على القسم لذلك قال الله تعالى احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكروا <تصفيق> فكثرت الحال تدل على عدم التوقير والتعظيم لله جل في علاه وقد بيّن الشريعة الغمراء بيّنة هذا فيه دلالات الدلال الأولى الرد على من يقول بأن هناك في القرآن ما, ما لا يمكن ألا أن أعلمه وأنه من المتشابه الحق أن في قولة تعالى يعني متشابهات بأن الله كما قلنا في سورة الأمراض أنزل الآيات الوضوحات ومنها أيضا مشابهات والذين يعني أصحاب الفتن يريدون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله جلال فعلا هؤلاء الذين يبتغون الفتنة لذلك نقول المتشابه في القرآن يرد على المحكم فيظهر معناه المتشابه وقف عندما تشابه المتشابه يرد على المحكم فيعرف معناه والمرد بذلك هو هو تفاوت درجات العلماء تفاوت درجات العلماء ردي الله عنكم أحسن الله, أحسن الله عليكم جميعهم نعم الطعام هو مدة طعام بعضهم قدره بالطعام هو مدة طعام يقدر بالمدة أو نفس على قول الحبيل والشفائية في مدة عام الشفائية يقولون لكن هو مسألة على, على الوصف الذي وصفه من أوسط ما تطعمون أهليكم <تصفيق> ثم أنزل الله على التحريم الظاهر في مسألة الخمر يا أيها الذين آمنوا قلنا أرعها سمعك الذي سيأتي من علامات الإيمان وتحقيقه يدل على, على أن هذا من الإيمان عليكم السلام ومخطبك الله عليه أيها الأنسان عليكم السلام وبركاته يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأجدام رجي من عمل الشيطان فيجي تنبوه لعلكم تفرحون الخمر يعني الحق أن الخمر لا تتوقف عند النبي لقول الأحناف الخمر لا يقال أنه من عصر العناب وينتهى الأمر الخمر هي كل من خامر العقل الخمر اذا كلما خمر العقل غطى العقل كل ما غطى العقل بنشوه والتقييد بنشوه هنا ليخرج ما يستخدم في التخدير اللي هي العمليات الجراحيه وغيرها من البنج وغيره لان البنج أيضا يغطي العقل لكن يغطي العقل بنشوه فكلما ينزل هذه المنزلة يكون يكون خمرا كلما ينزل ما ينزل بهذه لهذه المنزله فيكون يكون خمرا فالخمر جمع الأشربة المسكرة لحديث ابن مسعود قد الله عنه وارضاه قال حديث ابن عباس قال, قال كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام ولذلك قال كنت, كنت قد نهيتكم عن الانتباذ أن تضع الزبيب والتمر وغير ذلك له تسمونه الخشاف نهى النسلم عن ذلك ثم نسخ قال الآن انتبذوا قال الآن انتبذوا لكن لا تشربوا خمرا قال انتبذوا لكن لا تشربوا لا تشربوا خمرا ولا تشعبوا مسكرا قال انتبذوا ولا تشعبوا مسكرا فما قال خمرا قال لا تشعبوا مسكرا فكل من يكون ما يكون مسكرا يكون خمرا البيرة والكونياك وكل ما الأنواع المستجدة هذه كلها خمر النبي صلى الله عليه وسلم قال متنبئا سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمه والخمر عظيمة جدا يا أم الخبائس فقال الخمر والميثر وقارن الخمر بالقمار غالبا ما تريدهما ما تريدهما معا وهذا الذي حدى بالملكية يقولون بأن تحريم النرد هو تحريم مقيد بالمقامرة أن النرد اللعب به يحرم أن كان مقامرة طبعا حملوا أيضا على أنه يعني هذا النرد ما كان معروفا إلى بأهل فارس وكانوا لا يلعبونها إلا قمارا نقول ليس تعطيلا للنص النص جاء من لعب بالنرد أو النرد شير فكان ما وضع يده في دم خنزير وفي وقت بأنه عصى الله ورسوله نعم كل مخدر يخامر العقل بنشوة هو, هو الخمر المحرم وكان الجاهلية يشربون الخمر أنهارا نعم وكل أنواع الخمر والقمار والأنصاب المنصوبة للعبادة من الأوثان والأصنام نعم والأزلام القداح التي كان أهل الجاهلية يستقصمون بها وكان القداح القداح على اليمين والشمال وغفل. <تصفيق> فإذا أخ خرج قطح اليمين قالوا إذن هذا من اليمن والبركة نذهب نتاجد نذهب نتزوج على الشمال يتشأمون وهذا كله فنهى عنه الشرق نهى عنه الشرق نهى عنه الشرق, نهى عنه الشرق لمن لأنه يميل القلب الغير الرب جل في علا يميل القلب الغير الرب سبحانه جل في نعم وكل هذه من تزيين الشيطان, الشيطان وفيها ما فيها من سارع إليها خالف الرحمن ثم وقع في حبار الشيطان بعد ذلك تراه يصل إلى الجحود وعلى الكفر الخمر تصل بالإنسان إلى, إلى, إلى أشق ما يكون نعم هذه شكلة واحدة فلذلك لما كانت هذه حبائل الشيطان وإنها من أفعال أهل الجهلية جاء الشرع بتغييرها وجاء الشرع بالتنفير منها وهي من الكبائر والخمر أم الخبائط حقا تجول الإنسان إلى أسوأ ما يصل به من الأفعال قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما شوف حصر وقصر وقلنا دائما طبعها سمعك في الإيمان كأنه قال من علامات الإيمان أن تنصعه وتنقضه إلى كلام الرحمن فتطبقوا ما جاءكم من الأوامر فيها أو الزواج التي أتتكم قال إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام ليجسوا من العمل الشيطان وعظمها الأنصاب والأزلام قد يقال الخمر والمسير أخف من, من الأنصاب والأزلام هذه تضر بالبدن وهذه تضر بالعقيدة بالقلب فلما أخرت قلنا لأن الخمر تصل إلى كل هذا الخمر والمقامرة تصل إلى كل هذا تصل إلى ارتجاج العقائد تصل إلى مسألة الاستقصام بالأسلام قال ريد كل ذلك ريدس من عمل الشيطان نجاسة معنوية هذه نجاسة عقدية نجاسة معنوية والخمر ايضا على النجاسة على مقال النوريسي رجع على الخمر والميسي للطمار نجاسة معنوية نعم هذه نجاسة معنوية فلذلك الله جلاله بيّن أنها من من وساوس الشيطان ومن عمل الشيطان وكل عمل الشيطان لابد للإنسان أن يبعد عنه بعد المشرق عن المغرب ولذلك قال الله تعالى فاجتنبوا ما قد تفعلوه قال فاجتنبوا لعلكم تفلحوه وهذه عقبة الأمر في الاجتنام الفلاح والفلاح يكون معه السداد ثم ذلك لا يكون فلاحا إلا بنجاح فلاحا يعقبه نجاحا قال فجل النبوك من تعالى ولا تقربوا زنا فإنه أشد في التحليمين قولي ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا تشربوه ولذلك قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم هنا أيضا بيان الحكمة تقوّل القلب على, على الزجر بيان الحكمة تقوّل قلب على الزجر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمي... والميسر م... <تصفيق> ماذا؟ يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر واصداقكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتبهون يعني هذا هذا باغراء الشيطان وسوس الشيطان يريد أن يوقع بينكم عدوة البغضاء الخام توقع العدوة البغضاء معلوم القمر بالذات وانتم لو, لو تعلمون أين, أين, أين الأولاية أمريكا التي اشتهرت جدا بالمقامرة هناك فاكسس لا لا ولاية في, في أمريكا هي ما فيها إلا ذلك ولا في أمريكا ما فيها إلا المقامرة تعالى المقامرة ومعها المقامرة <تصفيق> سبحان الله ما هي الولاية فيها فيها أكثر من ذلك نعم في في جس. شريف أتنا بها هذا نعم هذه الولاية كلها مشهورة أي نعم. هي مشهورة جدا بهذا الباب هي صنعت هذه الولاية هذا منبع الشيطان قلب الشيطان بيت الشيطان, بيت الشيطان هناك كلها المقامرة وفي طبعا معاقرة الخمر ومعدها حدث ولا, ولا حرج وهذه يعني يكون فيها المقامرة يكون فيها العداوة ممكن أكثر القتل هناك بذلك المقامرة وطبعا المقامرة فيها معناها أنه يعني يخسر كل ما يملك في لحظة في لحظات هذه تجعل القلب لا لا يحتمل فيجن سوما ذلك تكون فيه المقاتلة العظيمة مدينة الألعاب هذه تفسيرها هذا التأويل اسمها تأويل, تأويل اسمها فالشيطان يريد ذلك الرضائل والوقوة في الشرك الوقوة في الشرك وهذه يعني أعظم ما تكون ضيعة للإنسان واتباع الحذار الشيطان فيها, فيها إنهاء الإنسان نهاية تامة على عقيدته وعلى عبادته فهو الشيطان يوقع يوقع العداوة والبغضاء بينهم ويشغلهم عن طاعة الله ده بل يدخلهم الى سلك الشركة ويدب فيهم دبيبا يدون دون الدرايه ورسائل الله تعالى هل انتم منتهون انظر هنا لما, لما, لما مكن لاصحاب صحابه كانوا يشربون الخمره نهارا ويصف انس يقول ابو طلحه موجود ومعه صحابه من الانصار ودن الخمر عندهم والكؤوس دارت على الرؤوس فجاء الصارخ فقرا عليهم قال الله تعالى يا أجواء الذين أمنوا إنما الخمر, و و و إنما الخمر و و و والميسر والأنصار والأزدام ريجسوا من عمل الشيطان فاشتلموا إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم الأعداوة والبغضاف الخامل والمسي وعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ممتهون ألقوا الكوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ما هذا, ما هذا هذا أمر فيه ما فيه يعني من قوة الإيمان في القلب ما أن سمعوا قول الله فهل أنتم منتون إلا انقاضوا سريعا وألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا معنى كانوا يشربون الخمر أنهارا انظر إلى مادة للقياد في القلب للرب سبحانه وتعالى فعلا ولما جاء الصارخ يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وكانت القدور قد غلت باللحوم وهم, وهم, وهم في جوع وحاجة عظيمة للطعام فأكفأوا القدور وأطعمها للجمال انظروا ماذا فعلوا فانقاذوا سريعا لرب مجد رفيع لذلك الناس تتعجب ان يكون قد مكن الله لهم فلذلك لما قال فالان انتم منتهون وهل استفهام بمعنى ايش بمعنى الامر خبر مع انشا ينتهوا الان هم عرب عرب العربية العربيه عندهم فهموا من قوله تعالى فالان انتم منتهون هذا هذا استفهام خبره الآن خبر بمعنى الانشاء قال ان انتهوا الان فالقوا وقالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا فأمريكا ليمنعوا الناس من الخمر أخذوا كل التدابير الوقية والمكافآت والتدريج وبعدما انتهى بعض الناس بعد الوقت رجعوا أشد مكان لكن المسلمون ما ما هي إلا أن بعض الآية نزلت عليهم فهل أنتم منتهون إن الله قال بذلك نما يريد جهتان بين الخمر العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدقون ذلك لو عن الصلاه فهل انتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا ولذلك قال انه سلام مبينا منفرا او قال الله جل وعلا في, في كتابه مبينا منفرا عن الخمر والميسر قال القاء العداوه والبغض بين البشر يكون من فعل الشيطان والاصل فيه شرب المسكر الذي يغطي العقل وأيضا بين لهم الله تعالى أن هذا يقع ويقع ما هو أشد منه الصد عن ذكر الله جل فعلا وطاعة وهذا أيضا لينتبه يعني قد يكون من حبال الشيطان ومن شراب الخمر من يصدون الناس عن, عن مجالس العلم ويصدون الناس عن الدعوة لله جل فعلا أو يصدون عن الدعوة لله جل فعلا شغل المؤنين عن أهم الفلائد ال ال التي فردت بعد الشهادتين وهي أعظم أركان الدين ألا ال وهي الصلاة طبعا تهاك المحرمات يبعد الناس عن رحمة الله ويستجلب غضب الله ومن استجلب غضب الله فليتحمد فلما آسفونا انتقمنا منهم <تصفيق> لذلك قال الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأحذروا من عدم الطاعة فإن فيها زيغ القلوب وفيها أيضا الحيد عن الطريق المستقيم عن الشر القويم ومن زاغ قلبه لم يزبط على, على, على طريق الهواية الهداية بل قد صار على طريق الغواية وفي في الهداية الهدى النجات والهدى وفي الغواية الضلال والردى فعلى المرء أن يكون لبيبا فقيها يذهب إلى ما يعني يأتيه من أوامر الله وآمر رسوله السلام فيسارع فيها قال وأطيعه أمر الله وأطيعه الرسول وأجعل الطاعة المستقبل لأن النبي سلام من يطع الرسول فقط أطاع الله قال واحذروا من مخالفة, من مخالفة ذلك وهذه دلالة كما قلت على شناعة البدعة الذين يفترضون في دين الله فهم عصوا الرسول يقول لا ما عصوا لأن الله ما أتكم وقال ما مكفف كفه قلنا لا قال ما مكفف كفه ملازمة أليس خالد من الوليد رضي الله عرضاه <تصفيق> وهذه <وهدي> مساله <تصفيق> مساله الترك هل الترك دليل ام لا وانكرت المساله التفصيليه التفصيليه لكني لست بصدد الكلام الاصولي عليها ولكن الصحيح ان الترك دليل بدليل ان خالد كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على المائده وقدم الضب فكف النبي يده و وخالد مقبل ياكل كف يده فالنبي أقر على الكف لكنه ماذا قال وجهه قال كل كل أنا ما تركت ذلك للحرمة كل فإنه ليس بحرم لكنه ليس ما كان بأرض قومي فأجدني أعافف ولذلك قال واحذروا يعني من مخالفة الله وخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا هذا, هذا أيضا فيه الذنب العظيم للبدعة نعم فإن توليتم عن طاعة الله عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ينتظركم فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المهم لا يلام النبي, النبي لأنه قد أدم عليه وبلغ وقد أتاكم البلاغ ونحن لا نعذب حتى حتى نبين لكم ما التقود وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فقد بلغ وأتم البلاغ وبين وأتم البيان ولا لكم بعد ذلك إن كنتم قد ستسيرون على مسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالفونه فأنتم السادة والقادة ولكم الريادة وبعد ذلك تكونون في في, في, في أعالي الجنة وإن عصيتم وإن تنكرتم الصراط فانتظروا العقاب فإن الله جل فعله قال فلما آسفونا انتقمنا منه القطة مجنين أيضا <تصفيق> فلما آسفونا انتقمنا منهم نعم. قال أعطي الله واتعوا رسوله وإحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبيد بلغ واتم البلاغ وبينا واتم البيان فهو قد ادى معلي حفظكم ربي احسن الله بعد ما اتم البيان فلا كلام اتم البيان نعم اتم البيان واحسن اليكم بذلك بانه أتم البيان فاذا <تصفيق> فلا يعدمن أحد إلا نفسه لأنه من قاد وما سمع وأطاع وتولى حينما أمره الله جلال بالإقبال ففر بالإقبال واتبع حبائل الشيطان فما له إلا النيران قال الله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات دناهم فيما, فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين جاء عن البراء ابن عازم أنه قال مات ناسهم من أصحابه وهم يشربون الخمر قبل ان, قبل أن تحرم يعني يعني تعلمون أن حمزة أسد الله أسد رسوله قد شارب الخمر بعد بد وأخذ شارب علي بن أبطالب قضه قسمه قضه جاء علي تكلم فأتى الى, الى, إلى النبي يبكي فقال تعالى فذهب إليه فكلما فقام حمزة كأنه لا يدري بشيء الخمر غطت على كل عقل قال من أنتم ألستم عبيدة آبائي وهذه كلمة كفر لما تقال للنبيل السلام فهي كلمة كفر لكن لم يؤخذ لأن الخمر غطت على عقله فهذا قبل أن تحرم الخمر فماتوا ناس وقد شربوا الخمر فلما نزلت تحريم الخمر قال ناسون يا رسول الله كيف الإخوانين الذين ماتوا وهم يشربونها فانزل الله على مبينا مبرئا ساحه هؤلاء لان الله على لا يؤخذ الناس الا بعد بعد استقرار الاحكام وبعد البيان قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا والمعنى ليس ليس عليهم اثم ولا عقاب فيما تناولوه من الخمر قبل التحريم وإنما العقاب والأعذاب يكون بعد التحريم بل بعد بلاغ أو بلوغ التحريم إليهم لذلك كل من جهل الحكم الحرام ووقع فيه لا يحسب وهذا العذر بالجهل ومن نشأ في بادية بعيدة حتى لا وقع في الشرك دون أن يعلم وكان جهلا يؤذر مجاهلي في هذا الباب فهم مؤمنون هم متقون هم محسنون يتعبدون الله للفعلاء ويشهبون الخمر لأنها لم تحرم يعني جاء تدريج حرمة الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة وبعد ذلك يسألونها الخمر والمسي يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ولذلك قال من كان له من الخمر مشايفة ليتصرف فيه فإني أرى الله يعرض بالخمر حتى جاء التحريم باتا في الكتاب وهم قد عملوا الحسنات الجبال والحساء يجب ان توزع في سيات ان كانت سيئه لكنها لم تكن سيئه إلا إذا اذا اذا جاء تحريمها قال تعالى يا الذين لا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعلموا يا معاشر المؤمنين أن من علامات الإيمان أن الله يجعله يختبركم ليظهر مكنون قلوبكم وهكذا ترى أن الله يجعله يختبر العباد ما يمكن لإنسان يزعم عند الله زعما إلا الله يختبره في هذا الزعب ما يمكن للانسان ان يزعم زعما ويترك الله له فلا يعني طلب تعالى فلم يحاسب الناس وايدركوا يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولذلك قال الله ادنا فيلا الخفي الذين من قبلهم ولا علمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين فالحاصل ان البلبلا ينذر حتى يظهر الله مكنون القلب مع أنه الله جل في علاء يعلمه امر الملائكة بالسجود اختبارا لإبليس قال إني أعلم ما لا يتعلم مكنون القلب يعلمه الله جل في علاء بهذا البلاء فإن الله يبتليكم ويختبركم من صيد البري حالة كونكم محرمين بالحج أو, أو بالعمرة نعم فأكون في متناول الأيدي فيكون الصغار بالأيدي وأيضا الكبار بالرماح فهنا يتميز المؤمن الصادق المنقاد المسارع إلى مرضات الله جل في علا وهو الذي يخشى ربه بالغيب ويسارع في مرضاته فلا تعرض للصيد حالة كونه محرما نعم ومن ضعف إيمانه فإنه ينتهج ذلك ويضرب الأوامر أرض الحائط ومن فعل ذلك فهو المتعد ومن تعدى فلينتظر الأقاب الأليم والعذاب الوخيم من ربنا الجبار الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لا لا لا أنا لا أتحرك إلا أن أصل إلى المعيار جزاك الله خير وهذه الآية نزلت في غزل الحديبية ارتلام الله بالصيد حالة كونهم محرمين فكانت الغزلان والارانب والطيور تشاهدهم وتاتيهم كما فعل الله مع بني اسرائيل يوم السبت تاتيم حتنهم ويوم الاثبتون لا تأتيهم فتحالوا على على على شرع الله تبارك ولذلك قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود انه لا حرم عليه مش حكم الاخر فاصحاب السبت واصحاب الحيله غير شرعي على على دين الله تبارك وتعالى لكن هؤلاء انقذوا واظهروا صدقه الايمان بالله تبارك وتعالى وصدق العزم على مرضات ربهم بالغيب فلما تغشتهم تركوها وقد تمكنوا من صيدها لكنهم, لكنهم سارعوا إلى مرضات الله جل في علام لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم وهذا تأكيد على نوع الآيديوز ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هذه بارق الكعب أي لا تقتلوا الصيدة حال كونكم محرمين ومن قتله وتجرى على قتله حالت كونه محرما فعليه لذا مثل مماثل لما قتل من الأنعام وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذا كما قال الله تعالى يحكم به حكمان من المسلمين عدلان كما قال عمر تعالى احكم معي في هذا ويقضي في الحمام مثلا الذي عب وهدر شات وفي الأرنب شات نعم يهدى وهذه الكفارة تهدى يهدى إلى فقراء مكة فيزبح في الحرم ويوزع فإذا قال لا تقتلوا سيدوانتم حرمان قتلهم منكم متعمدا فغزاؤهم مثل ما قتل من النعم يبه هنا تعديل عدل عدل ذلك مثل ما قتل من النعم يحكم به دوى عدل منكم هديا بلغ الكعب هذه من أدل الأدلة على صحة القياس ردا على الظاهرية أو كفارة خلاص صبرا صبرا أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما يذوقا وبالا أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذنتقام أو كفارة طعام مسكين يعد يعني لم يكن من الصيد مماثل من بهيمة الأنعام كالأرنب أو الطير أو الحمام البري فقد قال بعض العلماء ليس له مثال والصحيح أن عمر جعل فيها شاتا الغرض المقصود إذا اختلفوا فلم يصلوا إلا إلى تقييمه يقوم, يقوم بقيمته ثم يشترى به طعام يعني تقول القيمة ألف بألف من الدراهم أو ألفين فيشتري به طعام ويطعم به فقراء الحرم هذه الكفرة كلها خاصة بفقراء الحرب لكل مسكين صاع من طعام وللقوامه مالا فلم يستطع لم يستطع بالمال أن يشتري طعاما فإنه عليه الصيام يصوم عن كل صاع يعني يوما قال الله تعالى أو كفارض طعاما سكين أو عدل ذلك صيام عدل ذلك عن كل صاع يصوم يوما عن كل صاع يصوم يوما حتى يذوق عقبات يعني جرأته على ما حرم الله جل فيه وعلا واتك في حرمه الحرب والله تعالى في اولاد جعلها دي كفاره هذه رحمه من الله تعالى في على, على عباده لانه لو لم يجعلها كفاره لكان الامر على الشده ومن العذاب والعقاب حاضر يا مستر حاضر علمني من معلومه كده يا ده اطرحه عشان من غير صح طيب ابشر ابشر نتيجه انا سريع طم اكيد ابشر شايف ما قالك فودي فمن اصطاد قبل التحريم فلا شيء عليه لان ضارع على قلو وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ومن اصطاد بعد التحريم وعلم أنه قد أخطأ وتعدى فالله جعل له فصحة من التكفير وهذا فضل الله ورحمة الله ورفض الله على العباد فعليه يعني من قتل المتعمل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعم مساكين أو علو ذلك الصيام ليذوق وبال وبال أمره وهذا دلال أيضا على, على زرع الإيمان في القلب زرع الإيمان في القلب بل وريد مشكلة مشكلة, مشكلة كبيرة عمتا أقول من, من, من استقر الإيمان في قلبي تراه مسارعا مسارعا إلى ربي يهتب الفرصة إلى أن ينقاض إلى أمر الله فإن وقع فإنه يسارع بالفيئة والرجوع ولذلك قلنا ليس النبيل الذي لا يزل لكن النبيل هو الذي إذا زل راجع سريعا الله مستحى قال الله تعالى وحل لكم صيد, صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تخشرون يعني أيها المسلمون بعدما حرم الله عليكم ذلك وتعلمون بأن الله حرمه من أجل, من أجل أن يكون صالحا لكم حال كونكم محرمين تعظمون شعائر الله جل في علا يعني قد أباح لكم صيد, صيد البحر باح صيد البحر وكل ما يعيش في البحر من الحيتاني طعام لكم حل وبل وصيده حل وبل لكم سواء كنتم محرمين أو كنتم غير محرمين أو في البلد الحرام لكم هذا الغذاء والطعام لكم للسيارة يعني مسافرين يتزودون في أسفرهم ويأكلون ما شاء منه لكن الذي هو عليكم حرام هو صيد صيد البحر بذلك قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البحر مادمتم حرما واتقوا الله يجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا واعلموا أن الأمر ليس بالهين فإن الله إذا غضب فلا يقوم لغضب الله شيء بحال من الأحوال وإن الله إذا أوقع العقاب لا أحد يرفع هذا العقاب ولن يجد لهم نصيرا ولا شفيعا عند ربهم جل الله في أولا واتقوا الله الذي إليه تحشلوا هذه إشارة إلى جزم ال البعث والنشور وأنكم ستحاسبون عند ربكم جل وعلا فأعدوا للسؤال هناك جوابا وبهذا نكون قلتين إلى, إلى آخر الربع والله الحمد والمن نسى الله أن أكفل لنا واستميحكم عظلا دخلت عليكم لكني يعلم الله متعب جدا ف فالحمد الله على كل حال ولكن آبى الله علينا إلا أن يتم علينا ما قد بدأه الله لنا بفضله علينا <تصفيق> أستغفر الله أستغفر الله غفر الله لنا ولكم جميعا جزاكم الله عنا خيرا اللهم أمين جزاكم الله عنا خيرا الجزايا الفوادة المستمبطة الأوامل والنواهي اختبار لمادة الإيمان في قلب الإنسان من تعظيم الرحمن الكف عن القسم به أصحاب التلبيس يبطلون المعاني بالوقوف عند رؤوس الآيات دون, دون جمع الشتات دون ده جمع الشتات يعني جمع الآيات والقراءة المحف المحكمة, المحكمة تؤذر المعاني نسأل الله رجال فعلا أن يتقبل منكم صالح الأعمال جزاكم الله عنه خيرا وأستميحكم عوضا وأستغفر الله على التقصير في حقكم وأستغفر ايضا عجلتي في الامر لكن الحمد لله قد اتم الله علينا النعمه سبحان الله اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك اني جميعا في الله استمعكم عفوا بالله سامحوني ضغطت عليكم ولكن هذا من احسان من احسان احسانكم وادعو لك الله عليك جزاك الله خير رفع الله مقامكم احسن الله عليكم ورضي الله عنكم جميعا